وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن يَكْفُرْ فَإِنَّ ومن كفر فإن الله غنيل حميد وَمَن كفر فإن الله غنيل حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إن الشرك لظلم عظيم ووصينا بِوَالِدَيْهِ بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وخطينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وفصاله في عامين أن وَارِدَ وَالِدَيْكَ إِلَيَّ نَصِيبٌ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا ليس لك به فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فلا تطعهما وصاحبهما, وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه واتبع سبيل من أناب إليه ثم ما إلي مرضعكم فانبئكم بما كنتم تعملون ثم إلي مرضعكم فانبئكم بما كنتم تعملون يا بني انها إن إِنْتَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْتَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ تكون في صخرة او في السماوات او في الارض ياتي بها الله تكون في صخرة او في السماوات ام في الله ان الله لطيف خبير انما قول الخالد يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر يا بني اقم الصلاه وامر عن المنكر, عن المنكر واصبر على ما واصبر على ما أصابت إن ذلك من عزم الأمور إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك وَلا ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي إني أظن رحا إن الله لا يحب كل مختال فخور إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وقضب من صوتك وقصد في مشيك وقضب من صوتك إن الأصوات لصوت أن تَل أصوات ل صوت الحامير إ أن تللتصواتلَ قوتلحامير.